في موضوع افعال العباد نعم قول هو افعال العباد خلق او خلق الله وكسب العباد او كسب من العباد نعم مازال الموضوع قبل ان نقرا لا يزال في مساله افعال العباد في مساله افعال العباد وهنا سيذكر أقوال المخالفين مع قول السلف في مساله افعال العباد في كونها مخلوقة لله أو مقدورة لله عز وجل أو غير مقدورة مقدرة أو غير مقدرة إلى آخره من الأمور التي خاض فيها القبرية والجهمية نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية فزعمت الجبرية رئيسهم طبعا معنى هذا أن أفعال العباد على نوعين في أفعال اختيارية وأفعال غير اختيارية أما الأفعال الاختيارية التي يفعلها العباد بمحظ إرادتهم وهذه لا تتأتى إلا من العقلاء أفعال العقلاء يقال أفعال العقلاء المكلفين غير العقلاء لا يخضعون في هذا أفعالهم قسري المجنين والأطفال وأفعالهم شبه قسري حتى وإن كان عند المميز الطفل شيء من الاختيار لكنه غير مكلف وعلى هذا فإن الحديث من صب على أفعال المكلفين العقلاء الذين يختارون أفعالهم الاختيارية التي بمقدورهم أن يفعلوا أو يتركوها لها بمقدورهم أن يفعلوها أو يتركوها أما النوع الثاني والأفعال الغير الاختيارية وهي الأفعال القسرية المتعلقة بتسيير أحوال العباد في شؤونهم الخاصة وفي أنفسهم وفي أجسامهم مثل حركة الدم وحركة الجسم وغير ذلك من الحركات التي عبر عنها الآن باللا إرادية هذه أمور لا تدخل في هذا الكلام إنما الداخل في هذا الكلام الذي سيأتي الخلاف فيه هو أفعال العباد التي يفعلونها باختيارهم أو يتركونها باختيارهم مما يستطيعونه ويقدرون عليه مما يستطيعونه ويكبرون عليه تركا أو فعلا نعم فزعمت الجبرية رئيسهم الجهم بن صفوان الترمذي أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش والعروب النابضة وحركات الأشجار وإضافتها إلى الخلق مجاز وهي على حسب ما يضاق الشيء إلى محله دون ما يضاق إلى محصله وقابلتهم المعتزلة فقالوا إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها لا تعلق لها بخلق الله تعالى واختلفوا فيما بينهم أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا نعم قبل أن نخرج من هذين القولين طبعا الشيخنا ذكر أو نسب القول المخالح للمعتزلة والمعتزلة هم الذين يقولون بأن الإنسان مختار ليفعال اختيارا مطلقا ليس لله فيها تقدير ولا مشيئة ليس لله فيها تقدير ولا مشيئة هذا القول طبعا هو قول قدريه لكن هو ذنسبه المعتزلة لأن أشهر من تبناه في القرن الثاني وبعد المعتزلة ولا فأصل هذا القول هو قول القدرية قول قدرية معبد الجهني وإيلان الدمشق ومن سلك سبيلهم فإنهم يقولون بأن, بأن لا قدر أي أن الله لم يقدر أفعال العباد المكلفين وأن الأمر عنف يعني مستأنف بمعنى أنهم حدثت أفعالهم بإرادتهم الكاملة وليس بالله فيها تقدير بل بعضهم بالغ وقال ليس لله فيها علم اصلا وهذا كفر من من يعني من أنكر العلم والتقدير فهو فقوله كفر حتى لو لم نكثره بعينه ثم لما كجوبها وقوب هذا القول بشيء من الاستنكار حتى عند عوام الناس لطفته المعتزله واختلف وقت يعني تلقفته فيما بعد ولطفوه وقالوا لا, لا نقول بإنكار العلم السابق إنما نقول بأن أفعال العباد من اختيارهم الاختيار المطلق ومع ذلك فإن بعض المعتزلة حصروا, حصروا هذه المسألة بأفعال الشر فقط وقالوا أن أفعال الشر هي التي ليست مقدرة من الله عز وجل تعنى زعم منهم أن هذا يكتظر التنزيل طواف من المعتزلة حصروه بأفعال الشر حصروا القول بالقدر بأفعال الشر وزعموا أن الله لم يقدرها طبعا مختلط عندهم التقدير بالرضا يظنون أن الله عز وجل إذا قدر شيء فقد رضيه ونسوا أن الله عز وجل قد يقدر الشيء من باب الابتلاو الفثنة أو قد يقدره سبحانه بناء على ما سيفعل هذا الشخص في سابق علم الله فهم ما تستوعبوا قضية القدر وحكموا عقولهم فوقعوا في هذا فمنهم من قال بأن جميع أفعال العباد في العقلاء المكلفين ليست من, أفعال من, من من تقدير الله إطلاقا إنما هي من أفعال العباد بحته حتى أن بعضهم صرح بأنها أو نسب عنهم التصريح بأن الإنسان خالق أفعاله وبعضهم لا حصر هذا في جانب فقط وهو جانب الشر وعلى أي حالين هذا هو قول القدرية يعني أو تشعب في أقوال القدرية وليس كل الماتزلة يقولون به إنما بعضهم منطف العبارة وقال الحق وقال أهل الحق أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصا وهي مخلوفة لله تعالى والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات لا خالف لها سوى فالجبرية غلو في إثبات القضاء يعني الحضر. الله عز وجل منفرد بخلق المخلوقات جميعا بما فيها فعال عباد وهذا حتما لا بد منه لو, لو افترضنا أن هناك أفعال لا تحدث بقدرة الله ولا بعلمه ولا بمشيئته لكان هذا يؤدي إلى القول بخالق مع الله وهذا هو قول القول المجوس هذا قول المجوس الذين كفروا بهذا القول نعم فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا صنع العبد أصلا كما غلت المشبهة في إثبات الصفات فشبهوا والقدرية نفات القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة بل أرجأ من المجوس من حيث إن المجوس أثبتت خالقين وهم أثبتوا, وهم أثبتوا خالقين من حيث إن المجوس أثبتت خالقين وهم أثبتوا خالقين هذا من وجه لكن مع ذلك فيبقى قول المجوس من أشنع الأقوال لأن المجوس صرحوا بتأليل الخالق الآخر بزعمه صرحوا بأنه خائله وعبدوه من دون الله عز وجل فلا شك أن مقولتهم لنظرناها من جميع الوجوه أشد وأشنع وأكفر من مقولة المعتزلة القدري لكن قد يكون من بعض الوجوه هذا القول أي قول المعتزلة من بعض الوجوه شد وإلا فقول المجوس قول شنيع ولسيما أنه نسب يعني خلق الأشهر إلى إله آخر وعبدوه من دول الله وأحيانا قالوا أنه الشيطان وعبد الشيطان وهذا سبب نزعت عبادة الشيطان عند عبادة الشيطان موجودين الآن في بعض البلاد طبعا عبادة الشيطان لهم هي صلاحا لنا صلاحا يطلق على طائفة قديمة هم ذدادا للمجوس وتسموا بالإسلام وانتموا إلى بعض الفرق الإسلامية وهؤلاء عباد الشيطان الذينهم في العراق من سوريا وشمال هذه المنطقة وهؤلاء نزعتهم نزعة مجوسية يعبدون إبليس نسأل الله العافية لأنهم يرون أنه له قدرة ويستقل بخلق بعض الأفعال منها خلق الشر وهناك صنف آخر من عباد الشيطان وهم الذين ظهروا أخيرا الذين يمارسون بعض الطقوس وبين الفكرتين شيء من التشابه لكن هذه فيها يعني سذاجة ويعني نوعا من عدم التعمق الفكري بينما تلك كانت متأصلة في مغرقة في الوثنية قديمة قديمة كانت تنزع إلى قول المجوس على أي حال المهم أنه في شبه بين قول المعتزلة القدرية وبين قول المجوس من حيث أنهم حينما قالوا بأن الإنسان هو خالق فعله او الجزم بهذا القول فجعلوا الجميع العقلاء خالقين لافعاله فاسبتوا خالقين بين المجوس اسبتوا خالقا آخر مع الله فقط هذا من وجهه من ناحيه العدديه ولا من من حيث شناعة القول لا شك ان قول المجوس أشنع وقول المقدريه ما هو امتزاجا عن قول المجوس امتزاجا عن قول المجوس واغلب الذين بثوا قول القدريه إما منهم مجوس أو أخذوا عن مجوس مباشرة وقول القدرية كما أنه في المجوسية كذلك موجود عند بعض فرق الصابئة وعند بعض فرق اليهود وبعض فرق النصارى ويدل عليه قصة بطريارك الشام قسطنطين بطريارك الشام الذي سلم عمر ربن الخطاب رضي الله عنه مفاتيح البيت المقدس فإن عنده هذه النزعة القدرية هي بعينها أي القول بأن الإضلال ليس من تقدير الله ذلك أن عمر لما خطب وكان هذا العج موجود في أثناء الخطبة في المجلس لما خطب الناس بالجابية وقال ومن يضلل يعني يضلل الله فلا هدي له اعترض هذا العج فقال إن الله لا يضلل أحدا هذا هو مذنى السمد بالقادرية إن الله لا يضلل أحدا فلما عمل علم عمر بحقيقة مقولته هدده بالقتل فإذن المقولة موجودة عند النصارى وعند اليهود لكن أصلها المجوس ولا شك أن نشأتها بين المسلمين جاءت من خلال النصارى والمجوس واليهود والصابية نعم وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاه إلى صراط مستقيم فكل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله خالف كل شيء وأنه على كل شيء قدير وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته وأنه ما شاء كان ولم وما لم يشأ لم يكن ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار وكل دليل, يقيم وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة وأنه مريد له مختار له حقيقة وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته فإذا ضممت, فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة وأنهم يستوجبون عليها المدح والذنب عن هذا الأمر يرجع إلى أو يذكرنا بضرورة استحضار قواعد القدر أو مراتب القدر سبقنا كلام عنها أكثر من مرة لكن من المناسبة الآن نستحضرها جيدا وهو أن مراتب القدر أربع جاءت بالنصوص القطعية لا بد من الإيمان بها جميعا من أجل أن يحكم المسلم عقيدته في هذا الأمر ويعرف بالرأي المخالف بهذا الميزان معرفة واضحة بلا تردد ولا التباس وهي أن جميع المخلوقات لله عز وجل بما في ذلك أفعال العباد تخضع اولا لمرتبة العلم وهو وهي أن الله عز وجل علمها أصلا وثاني لمرتب الكتابة وهي أن الله عز وجل كتب كل شيء بما في ذلك أفعال العباد ومرتبة المشيئة والتقدير وهي أن الله عز وجل قدر أفعال قدر كل شيء وشاء كل شيء بما في ذلك أفعال العباد ثم المرتبة الأخيرة الخلق وهو أن الله عز وجل حينما علم وكتب وقدر وشاء مش أفعال العباد خلقها فهو الخالق لكل شيء وخلقه سبحانه لأفعال العباد لا يعني أنه ما أقدرهم عليها أو أنه قسرهم عليها إنما أقدرهم عليها وأمكنهم منها أقدرهم عليها وأمكنهم منها باختيارهم وبما أعطاهم الله عز وجل من القدر عليه ومع ذلك فهو خالق كل شيء وإنما جاء يعني خلق أفعال العباد بما فيها ما فيه ابتلاء وفثنة من باب الامتحان للعباد فأفعال الشر التي يفعلونها والأسام وغيرها هي مقدورة لله عز وجل لكن الله لم يرضها ولم يريدها قدرا قصد شرعا لم يرضها ولم يريدها شرعا لكنه أرادها قدرا لأن هذا بحك الابتلاء الله عز وجل ابتل العباد بالخير والشر فتنة وجعل هذا مناط التكليف ثم أيضا عليه النتيجة فإذا أفعال العباد كلها لما بل جميع المخلوقات بما في أفعال العباد الله عز وجل علمها وقد وخل وكتبها في اللوح المحفوظ وقدرها وشاءها ثم خلقها وأقدرهم على فعلها وهذا الإقدار راجع إلى, إلى إرادتهم الإقدار راجعنا إلى أرادتهم لأن الله عز وجل أقدرهم على الفعل والترق كما هو معروض نعم وهذا هو الواقع في نفس الأمر فإن أدلة الفق لا تتعارض والفق يصدق بعضه بعضا ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين ولكنها تتكافأ وتتساقق ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخرين ولكن أذكر شيئا مما استدل به كل من الفريقين ثم أبين أنه لا يدل على ما استدل, ما استدل عليه من الباطل فمما استدلت به الجبرية قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فنفى الله عن نبيه الرمي، وأثبته لنفسه سبحانه، فدل على أنه لا صنع للعبد، قالوا والجزاء غير مرتب على الأعمال، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم، لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل ومما استدل به القدرية قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين قالوا والجزاء مرتب على الأعمال ترتيب العوض كما قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون وَأُسِيرَتِ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَقْوَى ذَلِكَ فَأَمَّا فَأَمَّا مَا اسْتَدَلَّت بِهِمْ جَبْرِيَّةٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ سَأَلَ أَثْبَتَ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمْيًا بِقَوْلِهِ إِذْ رميت فعلم أن المثبت غير المنفي وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء فابتداؤه الحذف وانتهاؤه الإصابة وكل منهما يسمى رميا فالمعنى حينئذ والله تعالى أعلم وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب وإلا فطرد قولهم وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى وما صمت إذ صمت وما زنيت إذ زنيت وما سرقت إذ سرقت وفساد هذا ظاهر وأما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ظلت فيه الجبرية والقدرية وهدى الله أهل السنة ولاه الحمد والمنى فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإتبات فالنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله باء العوض وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة على ربه بعمله بل ذلك برحمة الله وفضله والباء التي في قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون ونحوها باء السبب أي بسبب أعمالكم والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته وأما استجلال المعتزلة بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين فمعنى الآية أحسن المصورين المقدرين والخلق يذكر ويراد به التقدير وهو المراد هنا بدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء أي الله خالق كل شيء مخلوق فدخلت أفعال العباد في عموم كل وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى في عموم كل الذي هو صفة من صفاته يستحيل عليه أن يكون مخلوقا وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم كل وهل يدخل في عموم كل إلا ما هو مخلوق فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم ودخل سائر المخلوقات في عمومها وكذا قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون ولا نقول لأنما مصدرية أي خلقكم وعملكم إذ سياق الآية يأباه لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوث للنحط والآية تدل على أن المنحوث مخلوق لله تعالى وهو ما صار منحوثا إلا بفعلهم فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله تعالى ولو لم يكن النحط مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوث مخلوقا له بل الخشب أو الحجر لا غير وذكر أبو الحسين البصري إمام المتاخرين من المعتزنة أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري وذكر الرازي أن افسكار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده, يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه ضروري وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة غير مسلم بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري وإنما وقع غلطه في إنكار ما مع الآخر من الحق فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى كما قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فقوله فألهمها فجورها وتقواها إثبات للقدر بقوله فألهمها وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية وقوله بعد ذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إثبات أيضا لفعل العبد ونظائر ذلك كثيرا وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم بل مزقتهم كل ممزق وهي أنهم قالوا كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم وهذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على آسنة الناس وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته وعنه تفرقت بهم الطرق فطائف فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدت باب السؤال وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل جعلت الثواب والعقاب عليه وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين قادرين ومفعول بين فاعلين وطائفة التزمت الجبر وأن الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه وهذا السؤال هو الذي أوجب هذا التفرق والاختلاف والجواب الصحيح عنه أن يقال إنما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية وإن كانت خلقا لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلها فالذنب يكسب الذنب ومن عقاب السيئة السيئة بعدها فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضا يبقى أن يقال فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب يقال هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه فإن الله سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له وفطره على محبته وتألهه والإنابة إليه كما قال تعالى فآقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه من محبة الله وعبوديته والإنابة إليه عوكب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي فإنه صادف قلبا خاليا قابلا للخير والشر ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشر فما قال تعالى كذلك لنصف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وقال ابن وقال إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وقال الله عز وجل هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان والإخلاص خلوص القلب من تألهما سوى الله تعالى وإرادته ومحبته فخلص لله فلم يتمكن منه الشيطان وأما إذا صادفه فارغا من ذلك تمكن منه بحسب فراغه فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحال عقوبة له على عدم هذا الإخلاص وهو محض العدل فإن قلت باقي الموضوع فيه نوع من التمادي في الفلسفة أو في بعض الأسئلة المواضلة علي حال خلاصة الأمر في هذا الموضوع أن مسألة أفعال العباد راجعة إلى تصور مراتب القدر أولا والأمر الثاني إلى تصور معنى الابتلاء وحكمة الله وتصور حكمة الله عز وجل في ذلك فإن الإنسان إذا تصور هذه المراتب الأربعة ثم عرف أن الله عز وجل بين للعباد طريق الخير بيّن للعباد طريق الخير وأقدرهم عليه بيّنه لهم وأقدرهم عليه ورتّب عليه الثوات الوعد والثوات وبيّن لهم طريق الشار وحذّرهم وحذر منه ورتّب عليه العقاب فهذا أمر يتصوره كل عاقل يعرف شرائع الله عز وجل إذا كان الأمر كذلك فإن الإنسان محجوج بهذا من ناحية ومن ناحية أخرى أنه لا يمكن أن يقول عاقل بأن الإنسان الحر المختار قصر أو قسر على شر دون أن يفعله أو يريده إلا في حال لا يكلف فيها ولا يحاسب الإنسان إذا فقد عقله وفقد الاستطاعة سقط عنه الحساب لكن في حال قدرته وإمكاناته فإنه محاسب على ما بينه الله عز وجل عليه له وأرشده إليه وبذلك تقوم الحجة ما, ما وراء ذلك من في والشبهات إنما هو من وساوس الشيطان والله عز وجل ليس بظلام للعبيد ولا يمكن أن يحدث منه ولا في أفعاله ظلم للعباد يبقى ما وراء ذلك أيضا من ما يحدث من أفعال الله عز وجل التي لا شأن العباد فيها هذا محجوب عن العباد ولا قدرة لهم فيه مثل مسألة الشقاء والسعادة المختوبة سلفا على العبد هذه مسألة محجوبة عن العباد ليست هي يعني ليست معلومة لأحد لا عن مصيره وعلى المصير غيره فإذا كانت ليست معلومة إذن فلا يعول عليها لأن الله عز وجل كتب الشقاوح على من علم أنه سيعمل بطريق الشرس فيها وكتب السعادة على من علم أنه سيعمل بطريق السعادة لكن مع ذلك فإن العاقل يدرك قدرته على فعل الخير ويعرف أن الله سيتيبه عليه ويعرف قدرته على فعل الشر ويعرف أن الله سيعاقبه عليه وعطاه الله هذا التمييز والقدرة على الفعل والترك فالإنسان على نفسه وصيره فينبغي أن يبعد الشكوك والوساوس التي تنافي هذا الناصر يقول ذكر محقق شارفة الوسطية في الهراس أن بعض المتدعى انتقد ابن تيمية رحمه الله بأنه اول من تدعى هذا التقسيم للمراتب القدر الأربع فما صح ذلك لا ليس بصحيح السلام سبط كثيرا في هذا وهو من المرة تكلم في السلف لكن هل سموها مراتب وسموها أربع هذا ما أدري عنه على الزهة اللقين لكن عدوا, عدوا مراتب القدر وأصل القدر على هذا الأساس العلم والكتابة هو المشيئة والتقدير العلم, العلم مرتبة والكتابة مرتبة والمشيئة والتقدير مرتبة والخلق مرتبة هذا ذكره السلف منذ أن نشأت القدرية في آخر القرن الأول الهجم وليس من ابداع شهر السلام التيمين وصلنا في شرح الطحوية وكان ينبغي أن نقفز إلى صفحة ستمية وثين وخمسين المقاطع التي تركناها لا حاجة لها حقيقة هي امتداد للسفزطة الكلامية في المسألة السابقة من من عند قوله ولم يكلفهم الله عز وجل الا ما يطيقون نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعثه <سؤال> <سؤال> قال رحمه الله تعالى قوله ولم يخلفهم الله تعالى الا ما الا ما يطيقون ولا يطيقون الا ما كلفهم وهو تفسير لا حول ولا قوه الا بالله نقول لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا لا, يس... لا يسأل عما يفعل وهم يسألون قبل أن يبدأ بالشرح أحب أن ننبه إلى مسألة وهو أن الإمام التحاوي رحمه الله في هذه العبارة جار الأشعر في ما خالف فيه السلف في بعض التعبيرات طبعا التحاوي ربما يكون يقصد معناً آخر غير ما يقصد الأشعال تعرفون الأشعالي رحمه الله حينما رجع إلى السنة, إلى السنة بعد كان من كان معتزلي بقيت عنده بعض النزعات الكلامية من ضمنها ما يتعلق بمسألة الكسب والطاقة أو تكليف ما يطاق وما لا يطاق فقوله ولم يكلفهم الله عز وجل إلا ما يطيقون هذا كان لبس له. هذا لبس به أن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعه هذا صحيح لكن الشتة الثانية من عبارة فيه نظر وهو قوله ولا يطيقون إلا ما كلفه يعني هذه فيها نوع من الفلسفة والتكلف وهي من كلمات الأشعر ولا يعيده عليها, عليها السلف بهذا الإطلاق, بهذا الإطلاق لا يقال ولا يطيقون إلا ما كلفه لأنه نوع من الجبر قد يطيقون أكثر مما كلفهم لكن الله عز وجل بنى دينه على التيسير وعدم الحرج يعني الناس لو كلفوا بست صلوات لصلوا ست لصلوا ست صلوات لكن الله عز وجل يسر لهم والله عز وجل فرضها خمسين ثم خففت إلى خمس بعجر خمسين وذلك من فضل الله فقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم هذا هو مذهب الأشعر الذي يرى أن لا تكون إلا عند الاستطاعة لا تكون إلا عند الإرادة هذا ناحية والناحية الأخرى أنه يرى أن إرادة العبد إرادة ما مجلسة إرادة حقيقية تأتي بالصدفة مع إرادة الله فلا يصح أن يقال لا يطيقون إلا ما كلفهم قد يطيقون أكثر مما كلفهم لكن بمشقة وبحرج والله عز وجل رخص لهم ورفع الحرج ورفع المشقة وبنى دينه على التيسير نعم أما تفسيره فيما بعد تفسير صحيح لا, لا بأس به نعم فقوله لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها وعن أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به الشر أم لا واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيمان فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن وأنه سيصلى نارا ذات لهب كان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن الأصل في مثل هذه الأمور أن السلف يكرهون الحديث عن مثل هذه القضايا كقول أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا هذه فلسفة في الحقيقة لأن كلمة جائز أو غير جائز عقلا هذه سفسطة لا ثمرة لها وجميع الأمور الاعتقادية والإيمانية والتأصيلية التي تكلم فيها الناس والتي لا أصل لها في الشراء أو لا يترتب عليها عمل فالكلام فيها بدعة ولذلك بدع السلف من, من استعمل علم الكلام أو تحدث به أو تناوله لأنه حديث عن مثل هذه الأمور يعني لانه ايضا كلام عن الله عز وجل ما الفائده من أن الانسان يتفلسف ويجادل غيره في أن الله عز وجل يكلف ما لا يطاق أو او الاول لا يكلف أو أن ما لا يطاق جائز عقلا تكليف ما لا يطاق جائز عقلا او غير جائز عقلا فرضا انه جائز وبعدين او غير جائز عقلا وبعدين النتيجه الله عز وجل حكم و يعني شرع العباد شرعا بني على قدرات العباد ولا الله نفسا لا وسعى وبني على التيسير وانتهى الأمر فرضنا ان العقل أجاز تكليف ما لا يطاق أو لم يجز تكليف ما لا يطاق وبعدين النتيجة هذا أمر لا, لا مصلحة فيه للعباد لا في دينهم ولا في دنيا ولذلك مثل هذا الكلام يجب أن يجتنبه طالب العلم الذي يتق الله ويتورع عن الدخول في ما لا يعنيه لأن ما هذه فلسفة عملية تعلق بحياة الناس؟ بعلومهم الطبيعية أو علومهم الشرعية هذا أمر مجرد ثلثة لا طائرة تحتها فتسل هذا وعليه يقاس غيره من الأمور التي لا يسأل وراءها لا أمر شرعي ولا مصلحة دنيوية طبيعية هذا الأصل فيه النهي عن الكلام فيه وهذا هو معنى علم الكلام أي الكلام فيما لا يعني وما لا فائدة فيه لا في دين الناس ولا في دنياهم فلذلك هذه الأمور مما أخذت على الأشعر رحمه الله ودخلت باسمه على كثير من أهل الفضل والعلم دخلت على كثيرين إلى يومنا هذا من الأشاعر المتريدين وغيرهم بل حتى أحيانا ممن ينتسبون المذهب الإمام أحمد دخلوا في هذه الأمور في معنمها سرات وكلام ورد ورد على الرد وأخيرا مثل الذي يحلم مثل الذي يحلم في منامه ينتهي إلى لا شيء نعم فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وهو محال والجواب عن هذا بالمنع فلا نسلم أنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان فما كلف إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة ولا يلزم قوله تعالى للملائكة هذا الرد المؤدب على كلام الطحاوي رحمه الله الجواب هذا يرد قول الطحاوي ولا يكون إلا ما كلفه لكنه بأدب حقيقة ما أشار إلى أن الشيخ أخطأ العباد لأنه حمل كلام الطحاوي على محمل ضيب على معنى حسن أنه لا يريد ما يريده المتكلمون أنه لا يمكن ويستحيل أن يطيقون إلا ما كلفه يقولون كذا وهذا خطأ لأنهم بنوا على أنهم لا قدرة لهم طبعا الجبرية من المتكلمين جبرية الكسب أهل الكسب الأشعر واتباعه نعم والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كهات حاصلة فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان فما كلف إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة ولا يلزم قوله تعالى للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء مع عدم علمهم بذلك ولا للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم وأمثال ذلك لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه بل هو خطاب تعجيز وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به لأن تحميل ما لا يطاق ليس تفليفا بل يجوز أن يحمله جبلا لا يطيقه فيموت وقال ابن الأنباري أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له على تجشم وتحمل مكروه قال فخاطب العرب على حسب ما تعقل فإن الرجل منهم يقول يقول يقول للرجل يبغضه ما أطيق النار اليك وهو مطيق لذلك لاكنه يدكل عليه ولا يجوز في الحكمة ان يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل يثاب ولو امتناع يعاقب كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها ومنهم من يقول يجوز تكليف الممتنع, الممتنع عادة دون الممتنع لذاته لأن ذلك لا يتصور وجوده فلا يعقل الأمر به بخلاف هذا ومنهم من يقول ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه بخلاف ما لا يطاق للاستغال بضده فإنه يجوز تكليفه وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا له مستغلا بضده بدعة في الشرع واللغة فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه وهم الكزموا هذا لقولهم إن الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون إلا مع الفعل فقالوا كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف وخلاف ما عليه عامة العقلاء كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة وعلى هدف إن أكثر الخلاف في هذه المسألة هو من باب العدث بالألفاظ يعني بمعنى أنه الذين نفوا التكلف بما يطاق أو أثبتوا بالتكلف بما يطاق أو ما لا يطاق الذين أثبتوا التكلف بما لا يطاق أو الذين نفوا كل منهم يفهم فهم غير فهم الأخ ولذلك كما قلت هذا يؤكد منهج السلف في النهي عن دخول في هذه المتاهات هذا الشيء شيء آخر كما علمتم أن نجد أن تفسيرات السلف من نصوص. هي الاقرب للفطره والمعقول السلف قالوا بان التكليف أو قول قول او توجيه للعزه والجلال العبادي بان يكون ربنا لا تحملنا ما لا طاقه به ان المقصود به بما يصعن نقصد به ما يصعب ما يصعب فعله وما فيه مكلفه ومشقه ايش المقصود به لا تحملنا المستحيل لان هذا نوع من سوء الادب مع الله عز وجل ولا يليق ان نتصور ان الله يحمل عباده المستحيل إنما يطلب العباد من ربهم أن لا يحملهم ما فيه مشقة ما فيه صعوبة ما فيه كلفة ما فيه حرج مثل ما كلف الله عز وجل بني إسرائيل أن يقتل بعضهم بعضا هذا هو الذي يعتبر لا يطاق يعني لا تطيق النفوس صعب أن الواحد يؤمر بأنه يقتل أخاه ويقتل جاره ويقتل. هذه صعبة هل يسك ذلك هذا معنى يعني ال ال ال الكلفة التي أمرنا بأن ندعو الله عز وجل بأن يعافينا منها أو يعافينا منها فهذا هذا هو التفسير الفطري اللغوي والشرعي الصحيح لمثل هذه المعاني أما أن تصرف معاني كلام الله عز وجل إلى أمور أصلا لا تليق ولا, ولا يليق تصورها عن لا هذا أمر بعيد بعيد أصلا هو لا يتصور أن الله عز وجل بعدله وحكمه وحكمته أن يكلف العباد أو العبد الضعيف بأن يحمل جبل هذا غير واحد هذا نوع من العبث الله عز وجل منزعا لكن ممكن يكلف العبد بما فيه مشقة فأمر العباد بأن لا يكلفه الله عز وجل بما فيه مشقة عليه وهذا هو الصحيح فعلى إذن فلسفة تكليف بما لا يطاق أو عدمه أو كذا كلها فلسفة لا طائلة تحتها أول أمور التي يجب لا يتكلم عنها طلاب العلم وأن يصرفوا أنفسهم إلى الأمور العملية أو الاعتقادية التي ينبن عليها ثمرة في الدنيا والآخرة والتي تقررت في الكتاب والسنة أو للمسلمين منها منفعة في حياتهم العامة نعم وأما ما لا ليكون إلا مقارنا للفعل فذاك ليس ليس شرطا في التكليف مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل وقد يحتجون بقوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع إنك لن تستطيع معي صبرا وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعا وهو ما لا يكون إلا مع الفعل فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع ولو أراد بذلك المقارن لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى ولكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقله عليهم إما حسداً لصاحبه وإما اتباعاً للهوى لا يستطيعون السمع وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه لظاهر الشر وليس عنده منه علم وهذه لغة العرب وسائر الأمم فمن يبغض غيره يقال إنه لا يستطيع الإحسان إليه ومن يحبه يقال إنه لا يستطيع عقوبته لشدة محبته له لا لعجزه عن عقوبته فيقال ذلك للمبالغة كما تقول لا لأضربنه حتى يموت والمراد الضرب الشديد وليس هذا عذرا فلو لم, يأم فلو لم يأمر العباد إلا بما يهوونه لفسدت السماوات والأرض قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن وقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم به إلى آخر كلامه أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق لالتي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات ولا حول ولا قوة إلا بالله دليل على إثبات القدر وقد تسرها الشيخ بعدها ولكن في كلام الشيخ إشكال فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي وهو قد قال لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد ولا يصح ذلك لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج ففي العبارة قلق فتأمله وقوله وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره وقدره يريد بقضائه القضاء الكوني للشرعي فإن القضاء يكون كونيا وشرعيا وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات ونحو ذلك أما القضاء الكوني في قوله تعالى فقضاه سبع سماوات في يومين والقضاء الديني الشرعي في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وأما الإرادة الكونية والدينية فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ ولا يكون إلا ما يريد وأما الأمر الكوني ففي قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وكذا قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا في أحد الأقوال وهو أقواها والأمر, الشرع والأمر الشرعي في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقوله إن الله يأمركم أن تؤد الأمانات إلى أهلها وأما الإذن الكوني ففي قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله والإذن, والإذن الشرعي في قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وأما الكتاب الكوني ففي قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كسب ان ذلك على الله يسير وقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون والكتاب الشرعي الديني, الديني في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم واما الحكم والقوني واما الحكم الكوني ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب عليهم السلام عليه السلام فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين وقوله تعالى قال ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون والحكم الشرعي في قوله تعالى محلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد وقال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم وأما التحريم الكوني ففي قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون والتحريم الشرعي في قوله تعالى فرمت عليكم الميتة والدم فرمت عليكم أمهاتكم وأما الكلمات الكونية ففي قوله تعالى وثمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا وفي قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزه النبر ولا فاجر والكلمات الشرعية الدينية في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وقوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية والجبرية فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يقول منه ظلما وقبيحا كما تقوله القدرية والمعتزلة ونحوهم فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم هو الرب الغني القادر وهو العباد الفقراء المقهورون طبعا العبارة لو, لو استدركت كان أحسن لو قيدت قالوا فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا لو قال ليس كل ما كان من بني آدم يكون منه إلى آخره لو قال كل فليس كل ما كان طبعا لأن هناك أشياء قبيحة يعني عموما وتكون ظلم ولا تجوز في حق الله عز وجل كما لا تجوز في حق العباد لا من باب القياس لكن من باب أنها مما ينزه الله عنه فلو قال فليس كل ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا لأن الكامل ليس كالناقص فالعباد ليس لهم سلطة على العباد فكل تحكم في الآخرين يعتبر منهم ظلم أما الله عز وجل إذا تحكم في عباده فإنما يتحكم في ملكه سبحانه هذا هو وجه الفارق يدرك من هذا الوجه الله عز وجل يفعل في خلقه ما يريد يفعل في خلقه ما يشاء لأنهم خلقه وملكه لكن العباد لا يملك منهم أحد أحدا ملكا حقيقيا فلذلك يعني تحكم العباد بالعباد ظلم إذا كان بغير حق أما تحكم الله عز وجل بالعباد على ما يشاء فليس بظلم لأنه هو ربهم وهم, وهم ملكه وبيده مقاليد السماوات والأرض سبحانه ويفعل في مركه ما يشاء فمن هذا الوجه لا يقال ما يحدث من العباد ظلم لا يجوز أن يحدث من الله عز وجل أو ما يكون ظلم من العباد يكون ظلم من الله من كل وجه فالتقييد يكون أحسن نعم فليس كل ما كان من بني آدم ظلما نعم أكمل وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم يقولون إنه يمتنع أن يكون من في الممكن المقدور ظلم بل كل ما كان ممكناً فهو منه لو فعله عدل إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي والله ليس كذلك فإن قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وقوله تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وقوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وقوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وذلك يدل على نقيض هذا القول ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فهذا دل على شيئين أحدهما أنه حرم على نفسه الظلم والممتنع لا يوصف بذلك الثاني أنه أخبر أنه حرمه على نفسه كما أخبره كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي والله ليس كذلك فيقال لهم هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا ما هو ممتنع عليه وأيضا فإن قوله فلا يخاف ظلما ولا هضما قد فسره السلف بأن الظلم أن توضع عليه سيئات غيره والهضم أن يوقص من حسناته كما قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وايضا فان الانسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدره حتى يؤمن من ذلك وانما يؤمن مما يمكن فلما امنه من الظلم بقوله فلا يخاف علم انه ممكن مقدور عليه وكذا قوله لا تختصموا لا تختصموا لدي الى قوله وما انا بظلام للعبيد لم يعني بها نفي ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه وإنما نفى ما هو مقدور عليه ممكن وهو أن, يج وهو أن يجزوا بغير أعمالهم فعلى قول هؤلاء ليس الله منزها عن شيء من الأفعال أصلا ولا مقدسا عن أن يفعله بل كل ممكن فإنه لا, فإنه لا ينزه عن فعله بل فعله حسن ولا حقيقة للفعل السوء بل ذلك ممتنع والممتنع لا حقيقة له والقرآن يدل على نقيض هذا القول في مواضع نزه الله نفسه فيها عن فعل ما لا يصلح له ولا ينبغي له فعلم أنه منزه مقدس عن فعل السوء والفعل المعيب المذموم كما أنه منزه مقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم وذلك فقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فإنه نزه نفسه عن خلق الخلق عبثا وأنكر على من حسب ذلك وهذا فعل وقوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين وقوله تعالى ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المستقيمين كالفجار انثار منه على من جوز ان يسوي الله بين هذا وهذا وكذا قوله ام حسب الذين اجترحوا السيات ان جعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء سواء ام محياهم ومماتهم ساء ما على من حسب يفعل هذا على من حسب, حسب أنه يفعل هذا وإخبار أن هذا حكم سيء قبيح وهو مما ينزه الرب عنه وروا أبو داود والحاكم في المستدرك من حديث بن عباس وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية وأما القدرية فلا يتأتى على أصولهم الفاسدة ولهذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل وأسعد الناس به أهل السنة الذين قابلوه بالتصديق وعلموا من عظمة الله تعالى وجلاله وقدر نعم الله على خلقه وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم إما عزاً وإما جهلاً وإما تفريطاً وإضاعة وإما تقصيراً في المقدور من الشكر ولو من بعض الوجوه فإن حقه على أهل السماوات والأرض أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يقفر وتكون قوة الحب والإنابة والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء جميعها متوجهة إليه ومتعلقة به بحيث يكون القلب عاتفا على محبته وتألهه بل على إفراده بذلك واللسان محبوسا على ذكره والجوارح وقفا على طاعته ولا ريب أن هذا مقدور في الجمنة ولكن النفوس تشح به وهي في الشح على مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى وأكثر المطيعين تشح به نفسه من وجه وإن أتى به من وجه آخر فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله وما يحبه منه ومن الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له ولو في وقت من الأوقات فلو وضع الرب سبحانه عدله على أهل سماواته وأرضه لعذبهم بعدله ولم يكن ظالما لهم وغاية ما يقدر توبة العبد من ذلك واعترافه وقب وقبول التوبة محذ فضله وإحسانه وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالما ولو قدر أنه تاب منها لكن أوجب على نفسه بمقتضى فضله ورحمته أنه لا يعذب من تاب وقد كتب على نفسه الرحمة فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار أو يدخل به الجنة كما قال أطبع الناس لربه وأفضلهم عملا وأشدهم تعظيما لربه وإجلالا صلى الله عليه وسلم لا ينجي أحدا منكم عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل وساله الصديق رضي الله عنه دعاء يدعو به في صلاته فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم فإذا كان هذا حال الصديق الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين فما الظن, بما فما الظن بسواه بل إنما صار صديقا بتوفية هذا المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وعظمته وما ينبغي له وما يستحقه على عبده ومعرفة تقصيره فسحقا وبعدا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة إليها وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية فإن لم يتسع فهمك لهذا فانزل إلى وطأة النعم وما عليها من الحقوق ووازن بين شكرها وكفرها فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم هذه قاعدة عظيمة حطير. هو أن الناس لا أشغل أنفسهم فيما يتعلق بأفعال الله عز وجل فهو سبحانه فعاله لما يريد ولا يرقيسون أفعال الله عز وجل بأفعال العباد فهذه القاعدة حاكمة وحاكمة على أكثر القواعد الجزئية في القدر وهي أن الله عز وجل له أن يفعل في ملكه ما يشاء ولا معترض عليه هذه قاعدة تسمى قاعدة كلية مجملة حاكمة على كثير من القواعد الجزئية ومع ذلك الله عز وجل منزه عن الظلم يعني حينما قلناه فعال لما يريد يفعل في ملكه ما يشاء نعلم قطعا أن الله برحمته وحكمته لن يظلم العباد لكن ليس عجزا كما يقول أهل الباطل يكون لا يمكن أن يفعل لا, لا يجوز يجب أن يفعل كذا ويجب أن لا يفعل كذا هذا لا يمكن أن يقال في حق الله عز وجل لكنه سبحانه قادر على كل شيء إنما كتب على نفسه الرحمة وهو ليس بظلام للعبي ومع ذلك يفعل في ملكه ما يشاء لو فعل فلا راب لا لقضائه ولا معقب إلى سبحانه وهذا هو معنى تعظيم العز عز وجل والله علم وصلى الله وسلم وبركاته محمد وآله وصحبه أجمعين ننتقي إلى كتابنا الآخر شرح التحوية وصلنا إلى موضوع وصول الحسنات أو الثواب إلى الأموات قال وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات صفحة 663 نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات قال الشارح اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من, من سعي الأحياء بأمرين أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحج والحج على نزاع فيما يصل من ثواب الحج فعن محمد بن الحسن رحمه الله أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة والحج للحاج وعند عامة علماء ثواب الحج للمحجود عنه وهو الصحيح إلى أن ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي رفعت الصبي وقالت لهذا حج قال ولك أجر هذا الحديث مطلق وقد ورد فيه أكثر أيضا من حادثة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الذي حج عن أبيه أو عن أمه أو في من يحج, عن يحج بالصبي والصبي طبعا الحي ليس بميت لكن ليس بمكلف وورد ثبوت الأجر لمن حج عن الغير مطلقا في النصوص فتحديد الأجر بالنفقة هذا لا دليل عليه نعم فاختلفت العبادات البدنية في كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلك إلى وصولها والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة لا الدعاء ولا غيره وقولهم مردود بالكتاب والسنة لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون وقوله لها ما كسبت عليها ما اكتسبت وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به من بعده فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه واستدل المختصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة في الصدقة والحج بأن نوع الذي لا تدخله النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن يختص ثوابه بفاعله لا يتعداه ربعا الصلاة باتفاق لا تدخلها النيابة الصلاة لا أحد ينوب عن أحد في الصلاة أما الحج فقد ورد أنه يجوز الحج عمن لم يستطع الحج سواء كان حيث حي غير متمكن بإطلاق أو, أو, أو لا يرجى برؤه أو كان ميت لأنه يجوز الحج عنه والنيابة عنه وكذلك الصدقة يجوز الصدقة عنه حي وميت وكذلك بعض الأمور الأعمال الأخرى كإهداء قراءة القرآن أما الصلاة والصيام ففيه نظر أو فيه خلاف هل هو مما تدخله النيابة أو لا تدخله والراجح أنه لا يصوم أحد عن أحد إلا بإسقاط الفرض فحديث من مات صام عنه وليه هذا لا يعني النيابة مطلقا في الصيام إنما يعني الصيام عن من مات وعليه فرض الصيام فلا يصوم أحد عن أحد تطوع والراجح أن الحديث لا يتعدى إلى التطوع إلا إذا كان واجب كان يكون صيام فرض أو مما واجب على الإنسان بكفارة أو نذرة أما الصيام الذي لا يجب وهو صيام التطوع فالصحيح أنها لا تدخله النيابة والصلاة لا تدخل فيها النيابة بإطلاق وبقية الأعمال تدخلها النيابة على درجات الحج تدخله النيابة بالنص تدخله نيابه بنرض النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الأعمال يرد فيها الخلاف يرد فيها الخلاف على نحو ما سيذكره الشيخ نعم. كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره وقد روى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه ما كان كل يوم مدا, مدا من حنطة والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح أما الكتاب فقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة والأدعية التي وردت فيها السنة في صلاة الجنازة مستفيدة وكذا الدعاء له بعد الدفن ففي سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله نسأل الله لنا ولكم العافية وفي صحيحه أيضا عن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون وأما وصول ثواب الصدقة ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمك ثلثت أم نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت عنها قال نعم قالت إني أشهدك أن حائط المخرار صدقة عنها وأمثال ذلك كثيرة في الصنة وأما وصول ثواب الصوم ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه وله نظائر في الصحيح ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه لحديث ابن عباس المتقدم والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع الحديث الصريح الحديث الصريح ورجت هذا مع النص والحديث السابق الذي أشار إليه نعم بل طعام الميت نعم ما أشار نعم سيئة على أي حال أقول الحديث هنا صريح في أنه يجوز الصيام بل يشرع الصيام بل يشرع الصيام, الصيام. أن من, من مات وعليه صوم صام عنه وليه نعم وأما وصول ثواب الحج ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهيل حجات إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ما أفأ حج عنها قال نعم حجي أي. عنها نعم لحظة نعم أنا كنت أريد أن أشير قبل قليل نسيت في أن قوله حديث ابن عباس الحديث السابق هو الصحيح أنه موقوف على ابن عباس لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة حسب ما قال المحقق أنه موقوف على بن عباس نعم وأما وص... وأما وصول ثواب الحج ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرة تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حج عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكن في قاضيته أقض الله فالله أحق بالوفاء ونظائره أيضا كثيرة وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من أجنبي ومن غير ثرفته وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة حين ضمن الدنارين عن الميت فلما قضاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلدته وكل ذلك جار على قواعد الشرح وهو محض القياس فإن الثواب حق العامل فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك كما لم يمنع من هبة ماله له في حياته وإقرائه له منه بعد وفاته وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية يوضحه أن الصوم كفف النفس عن المفطرات بالنية وقد نص الشارع على وصول ثوابه إلى الميت فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية طبعا المنهج الاستدلال هنا فيه نظر لا يكره كثير من السنة أهل السنة قوله وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة هذا من باب القياس والقياس في الأمور التوقيفية لا يصح لأن أمور العقيده توقيفيه هذا ليس من باب الاحكام المجردة هذا من باب الأمور الغيبية والامور التوقيفيه فإذا اذا نبه الشارع بوصول ثواب الصوم فلا يدل ذلك على وصول ثواب غيره من الاعمال إلا بدليل آخر والا لا يؤخذ بالقاعده هذه لو أخذ بالقاعده هذه لفتحنا باب العمل للميت من كل وجه بما في ذلك قراءة القرآن وقراءة عند القبور وبما في ذلك كثير من أعمال التي يعملها حتى الصلاة التي يعملها البدع فقوله قد نبه الشاعر بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة أي قياس القراءة على الصوم هذا لا يصح لأنه أي القول بوصول ثواب عمل معين إذا ثبت في السنة أخذنا به ولا نقيس عليه غيره لأنه أمر توقفي داخل في مسائل الغيب ومسائل العقيدة ولو أخذنا بالقياس وطردناه في جميع الأعمال لا يعستساغ أو سوغنا كثيرا من البدع التي يعمل بها الناس اليوم وهذا في نظر هذا فيه نظر ما نبه إليه أو ما قاله الشارح هنا آآآآآCH فيه نظر نعم لا, لا يصح لكياس في الأمور العقيدة، وأمور الغيبية.. هذا يصح انه فيه الامور الحكام الدنيوي العادية في الحكام. وهذا ليس حكم فقط هذا حكم وعبادة في وقت واحد فأمور العبادة وأمور العقيدة والأمور الغيبية التوقيفية كل هذه الأمور ليس فيها قياس القياس في أدلة في الأحكام وفي قواعد الأحكام وهذا له جانبان جانب كونه حكم وجانب كونه عبادة وعقيدة فربما الشارح أخذ جانب كونه حكم فقط ولم يأخذ به بالجانب الآخر وهو كونه من أمور العقيدة التوقفية وامور العبادة التي تعبد بها الناس فلا يصح قياس شيء على شيء فما ثبت في الشرع أنه تجوز فيه النيابة او يصل ثوابه إلى الميت نقف عليه ولا نزيد الحج والصدقة وكذلك على قول قراءة القرآن على قول أنها لا أصل شرعي إنان على النساء على السلف فعلها هذا ممكن أن يقال به الدعاء أيضا لا شك أنه يصل ثوابه بإجماع وهو من الأمور اللي يجمع عليها الدعاء من المور اللي عليه السلام أن ثوابه يصل للميت سواء كان دعاء الاستغفار او غيره من ألا دعيها المشروع والصدقة كذلك باتفاق جمهور السلام أن الصدقة تصل للميت والحديث في هذا صحيح والحج كذلك صح في الحديث فالراجح أنه يصل ثوابه كله وليس بعضه وإلا فالقول بأنه فيه تقع فيه النيابة عن الميت هذا باتفاق جمهور السلام لكن الثواب أيضا اتفاق جمهور السلف على أنه يصل ثواب الحج إلى الميت الصوم أيضا لا يقاس عليه غيره لأن القول بوصول ثواب الصوم فيه نظر يعني بمعنى الجزم بأن المقصود بالحديث وصول الثواب فيه نظر ما ورد في الحديث من ان من, من مات عليه الصوم صامع عنه وليه غاية ما يفهم منه أنه سقط الوجوب عن الميت سقط الوجوب عن الميت لكن أن يكون وصل إليه ثواب الله أعلم نعم تسبيح يعني تسبح ثم تقول اللهم يجعل ثواب هذا التسبيح للميت هذه مسألة خلافية بين أهل العلم يعني مثل الشهادة تقول لا إله إلا الله ثوابها لفلان أو سبحان الله بحمده ثوابه لفلان هذه من المسألة الخلافية تدخل في المسائل الخلافية نعم والجواب عما عن... استدلوا به من قوله فعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى قد أجاب العلماء بأجويبة أصحها جوابان أحدهما أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأسدى الخير وتودد إلى الناس فترحموا عليه ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعات فكان ذلك أثر سعيه بل المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم يوضحه أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه ذلك الثاني وهو أقوى منه أن القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره وإنما نفى ملكه لغير سعيه وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه فإن شاء أن يبدله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه وقوله سبحانه ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى آيات آيتان مهتمتان تضيان عدل الرب تعالى فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره ولا يؤاخذه بجريرة غيره كما يفعله ملوك الدنيا والثانية تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله ليقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه كما عليه أصحاب الطمع الكاذب وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى وكذلك قوله لها ما تسبت وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة العبد بعمل غيره فإنه تعالى قال فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قطع عمله فاستدلال صاقط فإنه لم يقل انقطع انتفاعه فإنما أخبر عن انقطاع عمله وأما عمل غيره فهو لعامله فإن, وهب فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو وهذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته ولكن ليس له ما وفى به الدين وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت كما تقدم مع أن الصوم لا تجري فيه النيابة وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى فلما انصرف أتي بكبش فذبحه فقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعن من, وعن من لم يضحي من أمتي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحديث الكبشين الذين قال في أحدهما اللهم هذا عن أمتي جميعا وفي الآخر اللهم هذا عن محمد وآل محمد رواه أحمد والقربة في الأضحية وإراقة الدم وقد جعلها لغيره وكذلك عبادة الحج بدنية وليس المال ركنا فيه وإنما هو وسيلة ألا ترى أن المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرق المال وهذا هو الأظهر أعني أن الحج غير مركب من مال وبدن بل بدني محد كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين وانظر إلى فروض الكفايات كيف قام فيها البعض عن الباقين ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنيب عنه وله أن يعطي أجرته لمن شاء وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله أحد من السلف ولا أمر به أحد من آئمة الدين ولا رخص فيه والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف فإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله وهذا لم يقع عبادة خالصة فلا يكون ثوابه مما يهدى إلى الموتى ولهذا لم يقل أحد إنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك معونة لأهل القرآن على ذلك كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجوز وفي الاختيار لو أوصى بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قدره فالوصية باطله لأنه في معنى الأجرة انتهى وذكر الزاهدي في القنية أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج فإن قيل هذا لم يكن معروفا في السلف ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم فالجواب إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء قيل له ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول ومن أين لنا هذا النفي العام ربعنا هذا الاعتراض كل كالاعتراض الأول أو كالقول الأول رأي جمهور السلف على خلافه هو من المسائل الخلافية لا شك وبعض أهل العلم من المعتبرين من السلف وغيرهم قالوا بمثله قول ابن أبي العز هنا وقال به أيضا من المتقدمين والمتأخرين لكن الراجح أن قول جمهور أهل العلم جمهور السلف أنه لا يجوز القياس في هذا الأمر ولا يجوز إهداء قراث القرآن للميت وكونه لم يرد عن السلف حجة لأنه إذا ما في نص صحيح إهداء القرآن للميت إذا لم يرد فيه نص صحيح صريح بإطلاق ولم يفعله السلف فهذا كافي في أن نرده لأنه يدخل في باب الابتداء وقياس إهداء القرآن على وصول ثواب الحج والصيام والدعاء لا يصح للاعتبار التي ذكرتها من قبل هو أن هذه الأمور من, هذه الأمر من الأمور التي لا يدف فيها القياس لأنه فيه جانب عبادة وفيه أيضا لأنه توقيفي وهذه الأمور لابد أن يكون الأصل فيها الدلي ومع ذلك فإن الشارح سينتصر بهذا الرأي ويذكر الأدلة وكما قلت المسألة فيها نزاع نعم. فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم فهذا سأله عن الحج عن ميته له فيه وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه ولم يمنعهم مما سوى ذلك وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر فإن قيل ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل من المتاخرين من استحبه ومنه من رآه بدعاه لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم إليه ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الآئمة المشهورين ولا شك في سماعه ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة فإنه عمل اختياري وقد انقطع بموته بل ربما يتضرر ويتألم لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه أو لكونه لم يزدد من الخير اختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أطوال هل تكره أم لا بأس بها أم لا بأس بها وقت الدفن وتكره بعده